فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاجه وَإِنَّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم اظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ففر له ذلك وان له عندنا لزلف وحسن مآب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 ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصاف لا تلجئا د أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث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 بن ذكر الدار وانهم عندنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل ونيسا وذا الكف وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عذن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب فعندهم قاصرات 114. هذا ما توعدون ليوم الحساب 115. إِنَّ هذا لرزقنا ما له من نَفَادٍ هَذَا هذا وإن للطاغين لشر جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 114. وقالوا ما لنا لا نرى ردانا كنا نعدهم من الأشرار 115. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 116. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فاستكبرت أم كنت من العامين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإني انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن دهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين